Book تو اينو هالفنس؟ واحدٌ وتسعون واحد وتسعون بيستننجا الجمل الجانبية باستخدام ان واحد الجمل الجانبية باستخدام ان været bliver måske bedre i morgen. Rubama siger det hassan og taksodden. Rubama siger det hassan eller Hvor vil du det fra? Keifar efter du det efter Jeg håber, at det bliver bedre. Amulou Annahose siger det hassan. أأمل أنه سيتحسن. هن kommer helt سيأتي بكل تأكيد. سيأتي بكل تأكيد. هل هذا أكيد؟ هل هذا أكيد؟ Я kommer. أعلم أنه سيأتي. أعلم أنه سيأتي. هنرinger بستمط. سيتصل بالتأكيد. سيتصل كلي. حقاً؟, حقاً. أعتقد أنه سيتصل. أعتقد أنه سيتصل. بينن عسكر كامل. النبيذ عتيق مؤكدا. النبيذ عتيق مؤكدا. دي عتي. أتعرف ذلك بالضبط؟ أتعرف ذلك بالضبط؟ أظن أنه عتيق. أظن أنه عتيق. Hors, chef, ser godt ud. Mudiruna, yabdo Hassan al mødhær. Mudiruna, yabdo hosn al mødhær. Synes du? Atarahu tørahu hækذا? At tørah hækذا? Jeg synes ind da at han ser rigtig godt ud. Jeg synes ind da at han ser rigtig godt Jeg synes ind da at أنا أرى حتى أنه يبدو حسناً جداً. Schäfen المدير صديقة بالتأكيد. لدي المدير صديقة بالتأكيد. Trots أتعتقد ذلك حقاً؟ أتعتقد ذلك حقاً؟ det er meget muligt at han har en kærost. Enhå måmkine jiddan en ladeyh صdiyka. <tryk> Enhå måmkine jiddan en ladeyh Sadika